بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تصقوم بامم الذي خلنكم Thank you. out to Umบ تنسا whom um. Okay. ف جز منَ ص إ الأذين وَلَهَلذَين أَ صر الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ Oh. Uh -huh. إِنَّ حَتَّى تَقُمُوا 117. وأحذرت الأنفس الشح 118. وإن تحسنوا وتستقر Thank you. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ أين لين أوت الكتاب من قلتم وإياكم؟ Hoh! No. Oh. كان <تصفيق> I'm you.